117. وامتاز اليوم أيها المجرمون 118. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 119. إنه لكم عدو مبين 110. وأن اعبدوني 111. هذا صراط مستقيب ولقد أضل مني قوم جبلن كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكذب اليوم نختم على وهيهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرضهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ لطمسنا على أعيونهم فاستبق الصراط فإننا ينصرون ولو نشأ 117. وما مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 118. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 119. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليؤذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين.